ما لي أراك ضعيف القلب تاسرني تهيم في دنيا الأشواق وتحملني على قربك ولم يكن ذاك ظني هداو الهواء قلب عني أذرف الدم ويسيل الدم على وتريه صوتي حزين ثائرون فلا تزد بحنينك همي